والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر